الوحدة الخامسة عشرة الصحة الدرس الخامس والثمانون الحوار الأول انظر واستمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى حضرت لزيارة طبيب الأسنان بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني ولماذا حضرت أنت إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أذني هل لديك موعد مع الطبيب؟ نعم موعد الساعة العاشرة موعد الساعة العاشرة أيضا الساعة الآن التاسعة والنصف الباقي نصف ساعة والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى؟ حضرت لزيارة طبيب الأثنان بما تشعر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 الساعة الآن التاسعة والنصف الباقي نصف ساعة الحوار الثاني انظر واستمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا تغيبت عن الدراسة أصبت بزكامي شديد بما شعرت شعرت بصداع شديد في الليل وارتفعت درجة حرارتي هل قابلت الطبيب نعم ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب وبما نصحك الطبيب نصحني بالراحة وتناول الدواء وهذا هو التقرير الطبي شكرا لك وبما تشعر الآن؟ الحمد لله أنا بخير والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا تغيبت عن الدراسة؟ أصبت بزكامي شديد بمشعرت كتب صداع شديد في الليل وارتفع الدرجة حرارة هل قابلت الطبيب؟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 الحوار الثالث انظر واستمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيرا هل قابلت الطبيب؟ نعم وفحص الصدر والقلب والكلية وقاس الضغط وما النتيجة؟ القلب سليم والحمد لله هناك ارتفاع قليل في الضغط والسكري ما شبب ذلك زيادة الوزن وماذا طلب منك الطبيب طلب مني ترك السكريات وهل طلب منك شيئا آخر نعم ممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضراوات شفاك الله شكرا لك والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته